وهو الذي خلق السماوات ولوض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا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 ولئن ذقنا لِإنسانٍ منا رحمةٌ ثم نزعناها منه إنه لا يؤوس كفور ولئن ذقناه نعما أبعد ضرّة مسّته لا قولا ذهب السيئات عني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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُحَارِ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ وَجَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَن تَنْذِير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم لَكُمْ لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهلنتم مسلمون؟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 وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُلَاءَكَ يُوْمٌ نَبِيهِ وَمَن يَكُورُ بِهِ مِنَ الأحزاب فَنَارٌ مَوعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهدوا أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين <تصفيق> قال يا قوم أراأيتموا إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمه وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قَال إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي حَيًّا رَّدْتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ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 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَامًا فَلَا تَبْتَئِثْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ضَغَمُوا إِنَّا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 فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء و التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اسمين و إلا من سبق عليه القول وما آمن وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قیل يا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليک وعلا أمم من من معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من الغيب نوح ها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عادنا خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن انتموا إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً لَا قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهد الله واسهدوا أني بريء مما تسركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 نجينا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 أنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة.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 فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ مَرْنَا نَجِينَ صَالِحَوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِّيٍّ يُمَّ إِذْ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 فبشرناها بإفحاق ومن وراء إفحاق يعقوب قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إبراهيمَ الرُّوعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إبراهيمَ لَحَليمٌ وَاهُمْ نِيبٌ يَا إبراهيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا اینه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لون لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد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 أليس الصبح بقريب فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منظور مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكْ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ